يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلواهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف